استنارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تظنون فلما جاءها نودى Kemarilah di neraka, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, Tuhan alam ini. Ya Musa, inilah Allah, فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها نمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشرون فتبسم ضاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين لا اعذبن Nahw عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا بسلطان مبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ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 قِيَا إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا أيها الملأ أفطوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا.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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنْيَا بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم وهم صادرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن ربي غني كريم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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندم مرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَبَتْ نَبَتَ بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قوم يعدلون. جعل الأرض قراروا وجعل خلالها أنهروا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الا اله مع الله قليلا ما تذكرون ام من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 إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.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 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين